أحد عشر استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور هو ينظر إلى الخريطة هي تستمع إلى معلمها أنت تفتح النافذة أنت تذهبين إلى مدرستك أنا أجلس على الكرسي هو يلعب في حديقة المدرسة هي تقرأ كتابا في البيت